وَكَمَا أَنَّ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 along ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة ورزق ربك خير وأبقى Makaan laq <laughs> قل كلوا في صوف فترب من من